فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم ان له لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وأرجلكم من خلاف فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب أنكم في جذوع نخل، ولا تعلون أينا أشد عذاب وأبقى. قالوا لن يؤفرك على ما جاءنا من البيانات والذي فضرنا. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا إنا رَبَّنَا لِيَغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدَّامِ الْصَالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى يَنَاءُ عَلِيٌّ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى